قال قائل منهم إ ن ي كان لي قرين يقول آه انك لمن المصدقين ها اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله إ ن كتلت ر د ي ن و ل و ل ى نعمت ربي لكنت من المحضرين افاما نحن بميتين ا ل ا موتانا الاولى وما نحن بمعدلين إ اهذا لا هوا ل فوزوا العظيم لميثل هذا فاليعمل ا ل عاملون اذلك هيرون نزولن ام ش ج ر ة ا ل زقوم إن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 ثم دمرنا ا ل آ خ ر ي ن و إ ن ك م لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أ ف ل ا تعقلون و إ ن يونس لمن المرسلين إ ذ أ ب ق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم